إنا هديناه السبيل إما شاقرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثام رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرك وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إلا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 نحن خلقناهم وشجزنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذقرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما